لآن القرآن ل ل ا ه م اهدنا هديت من في و ع ن ا في عافيت من ت و و ل ن ا في توليت من و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م ا أ ع ط ي ل و ا عنا ص ر ف ح م ت ك شر م ا قطيت تبطي إنك ب ا ل ح ق و ل ا يقضى ع ل ي ك إ ن ه لا اللهم انا س ا ل ك من خير ما سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما ا س ت ع ذ ك منه محمد صلى الله عليه وسلم أو أنزلته ت في ك اللهم ب ك و ع م اغفر لنا ولوالدينا و ا م ي ن ا وذرياتنا يا كريم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أ س ر ر ن ا وما ع ل ن ا وما أ ن ت ا ع ل ه به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر لا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا مريضا إ ل ا شهيته ولا محتاجا إ ل ا اعمته ولا مهذوبا إ ل ا فرد سهمه ولا مكروبا إ ل ا سحت ك ه ولا مبتلا فينا إ ل ا عافيته اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا و م ر ض المسلمين يا ح ي يا قيوم يا من يقول دعوني استجب لك اللهم نتوسل إ ل ي ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العلى أ ن تنصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ن تخذل اعدائك اللهم يا حي يا قيوم ا ك ف ن ا ه بما شئت اللهم إ ن ا نجعلك في ن ح و ر ه ونعوذ بك من ش ر و ر ه يا قوي يا متين اللهم من أ ر ا د بلادنا او اراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره و اللهم ت ي اصلح لنا و ا ت ديننا ل ا ل ة الصالحة ت ي ت د ل هو م على الخير ت ع ي ن ه م ع ل ي ه ا ل ل ه م ر ي م ا ل ح ق حقا و ر ز ق ه م ا تعالى ب يا ذا ا ل ب ا ط ل والاكرام اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين عافية اللهم اكرم نزلهم وسع مدخلهم اغسلهم في الماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس ربنا ابدلهم ديارا خيرا من ديارهم وجوارا خيرا من جوارهم اللهم نورهم اللهم اجعل قبورهم ولا ت ج ع ل ه النابلسي كفرة ا عزيز للعلوم ه إليك ا ل ا س ل ا م ي ا حيو ي ا طيب يا ر ي م ا ء الله تواب ر و ا ل ح س ن المطبولين الله م اجعلنا ووالدينا و أ ه ل ن ا في هذا الشهر من المقبول ي ن اللهم اجعلنا فيه من المقبول يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارزقنا بر و ا ل د ي ن في حياتهم و بعد مماتهم اللهم اقذف في قلوبنا الرحمه ة ل يا رحيم اللهم اهدنا لبرهم لا يهدي لهذا الباب الفضيل إ ل ا أ ن ت اللهم الحقنا بر اولادنا بنا يا اكرم الاكرمين اللهم يا هادي الحقنا بر اولادنا بنا يا اكرم الاكرمين اللهم واجمعنا بهم في ا ل د ر س الاعلى من ج ن ا ل ك ع ن ن ب ي ي ن والصحيحين والشهداء والصالحين موسوعه ن النابلسي ى ا ل م ل ن ا للعلوم ح م د ل ل ه رب ا ا م ي ن ص الاسلاميه ل ه م و ب ر ك و ن ع على ن محمد وعلى ل وصحبه أجمع